عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل س ل ا م من الناس عليه ص د ق ة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين ص د ق ة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أ و ترفع له عليها متاعه ص د ق ة و ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ص د ق ة وبكل خ ط و ة تمشيها إ ل ى ا ل ص ل ا ة ص د ق ة وتميط ا ل أ ذ ى عن الطريق ص د ق ة رواه البخاري ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ن س ا ن ث ل ا ث م ا ئ ة وستون عظما أ و س ت ة وثلاثون سلاما عليه في كل يوم صدقه قالوا فمن لم يجد قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا بالمعروف المنكر لم يأمر وينهى يستطع فمن عن قال يرفع عظما عن الطريق قالوا فمن لم يستطع قال فليعن ضعيفا قالوا ضعيفا فليعن لم فمن يستطع ذلك قال فليدع الناس من شره و خ ر ج مسلم من حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق على ابن آدم ستة وثلاثمائة م فمن ص ل ف ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين او عزل ش و ك ة او عزل عظما او امر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك الستين و ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة السلام امسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار وخرج مسلم أ ي ض ا من ر و ا ي ة أ ب ي ا ل أ س و د الدلي ي عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح تسبيحة تحميدة تهليلة صدقة صدقة صدقة صدقة أحدكم على كل سلام من أحدكم صدقة فكل صدقة وكل صدقة وكل من وكل ت ك ب ي ر ة ص د ق ة و أ م ر بالمعروف ص د ق ة ونهي عن المنكر ص د ق ة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وخرج الإمام أحمد وأبو داود وسلم بريدة الإمام النبي الله قال الإنسان صلى عليه أحمد من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان ث ث ل ا مفصلا ئ ة وستون م فعليه أ ن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال ا ل ن خ ا ع ة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق ف إ ن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك وفي الصحيحين عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قالوا ف إ ن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا ف إ ن لم يستطع أ و لم يفعل قال يعين ذا ا ل ح ا ج ة الملهوف قالوا فإن لم فإن يفعل قال ف ل ي أ م ر بالخير أ و قال بالمعروف قالوا ف إ ن لم يفعل قال فليمسك عن الشر ف إ ن ه له ص د ق ة وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل منسم من, سمن من ابن آدم ابن صدقة كل يوم ف قال رجل من القوم ومن يطيق هذا قال أ م ر بالمعروف ص د ق ة ونهي عن المنكر ص د ق ة والحمل على الضعيف ص د ق ة وكل خ ط و ة يخطوها أ ح د ك م إ ل ى ا ل ص ل ا ة ص د ق ة وخرجه البزار وغيره وفي رواية على كل ميسم من ا ل إ ن س ا ن ص د ق ة كل يوم أ و ص ل ا ة فقال رجل هذا من أ ش د ما أ ت ي ت ن ا به فقال إ ن أ م ر ا بالمعروف ونهيا عن المنكر ص ل ا ة أ و ص د ق ة وحملك عن الضعيف ص ل ا ة و إ ن ح ا ؤ ك القذر ة عن الطريق صلاه وكل خ ط و ة تخطوها إ ل ى ا ل ص ل ا ة صلاه وفي ر و ا ي ة البزار و إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق ص د ق ة أ و قال صلاه وقال بعضهم يريد بالميسم كل عضو على حدة الوسم العلامة كل على مأخوذ من عضو وهو العلامة إ ذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إ ل ا وعليه أ ث ر صنع الله فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا وهذا هو المراد بقوله عليه ص ل ا ة كل يوم لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء وخرج الطبراني تحتوي وخرج من وجه آ خ ر عن ابن عباس رفع الحديث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامه او على كل عضو من بني آ د م في كل يوم ص د ق ة ويجزئ من ذلك ر ك ع ة الضحى ويروى من حديث أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم صدقه قيل ف إ ن كان لا يجد شيئا قال أ ل ي س بصيرا شهما فصيحا صحيحا قال بلى قال يعطي من قليله وكثيره وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة وإن بصرك بصره سمعك للمنقوص سمعه صدقه صدقه وقد الحديث ذكرنا الماضي في شرح الحديث الماضي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 وتحمل ب ش د ة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله ص د ق ة منك على نفسك ف قال و ل صلى ه ل عليه وسلم على كل ل ه س ابو م من ة صدقة الناس قال عليه أ عبيد السلام ة في ا ل أ ص ل عظم يكون في فرسن البعير قال ف ك أ ن معنى الحديث على كل عظم كل من ع ظ السلام م آدم ابن أبو عبيد صدقة يشير إ ى أن ا ل ة اسم لبعض العظام الصغار التي في ا ل إ ب ل ثم عبر بها عن العظام في ا ل ج م ل ة ب ا ل ن س ب ة إلى الى آ د م م ي وغيره ف ع ن ا ل ح د عنده ي ث على كل عظم ع من كل ظ ا م ابن آ د م صدقة وغيره ق ا ل السلامة عظم في طرف اليد وقد ا عظام الجسد والسلام ل ل بذلك ر ج جميع جمع وكني و عن ي ل هو م ف ر وقد ذكر علماء الطب ان جميع عظام البدن م ئ ت ا ن و ث م ا ن ي ة واربعون عظما سوى السمسمانيات وبعضهم يقول هي ث ل ا ث م ا ئ ة وستون عظما يظهر منها للحس م ئ ت ا ن و خ م س ة وستون عظما و ا ل ب ا ق ي ة صغار لا تظهر تسمى السمسمانيه ة و ذ هذا القول ولعل عبر بها عن هذه ه بها أنها الأحاديث القول السلامة العظام الصغار كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ولعل لأصغر تصدق في في عبر عن من و ر و ا ي ة البزار لحديث أ ب ي ه ر ي ر ة يشهد لهذا حيث قال فيها أ و س ت ة وثلاثون سلاما وقد خرجه غير البزار وقال فيه إ ن في ابن آ د م س ت م ا ئ ة وستين عظما وهذه ا ل ر و ا ي ة غلط وفي حديث ع ا ئ ش ة و ب ر ي د ة ذكر ثلاثمائة وستين مفصلة. ومعنى الحديث أ ن تركيب هذه العظام وسلامتها من أ ع ظ م نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إ ل ى ص د ق ة يتصدق ابن آ د م عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمه ة قال ا ل ل عز وجل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 والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون وقال أ ل م نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهره يقررك بها كيما تشكر و ق ر أ الفضيل ل ي ل ة هذه ا ل آ ي ة فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بت ليله ة شاكرا ل ل أن عينين جعل لك هل ليلة بيت تبصر بهما هل بيت ليلة شاكرا لله أ ن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب وروى ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د ه عن سلمان الفارسي قال إ ن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إ ل ا بوري فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط ل ل آ خ ر من الدنيا فقال لصاحب البوري أ ر أ ي ت ك أ ن ت على ما تحمد الله عز وجل قال أ ح م د الله على ما لو أ ع ط ي ت به ما أ ع ط ي الخلق لم أ ع ط ه م إ ي ا ه قال وما ذاك قال أ ر أ ي ت بصرك أ ر أ ي ت لسانك أ ر أ ي ت يديك أ ر أ ي ت رجليك و ب إ س ن ا د ه عن أ ب ي الدرداء أ ن ه كان يقول ا ل ص ح ة غنى الجسد وعن يونس بن عبيد أ ن رجلا شكا اليه ضيق حاله فقال له يونس أ ي س ر ك أ ن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مئه ة ألف د ر م ق الف ل الرجل لا قال فبيدك مئة أ درهم قال لا قال فبرجليك قال لا قال فذكره نعم الله عليه فقال يونس أ ر ى عندك مئين أ ل و ف و أ ن ت تشكو الحاجة ع ن وهد بن ا ل مكتوب في ح ك م ة آل د ا و وعن د العافية الملك الخفي وعن بكر المذنية بكر قال يا ابن آ د م ان اردت ان تعلم قدر ما انعم الله عليك فاغمض عينيك وفي بعض ا ل آ ث ا ر كم من نعمه لله في عرق ساكن وفي وسلم مغبون فيهما صحيح البخاري النبي عليه كثير صلى ابن عباس الله قال نعمتان عن عن ا ل ص ح ة والفراغ فهذه النعم مما ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن عن شكرها يوم ا ل ق ي ا م ة ويطالب به كما قال تعالى ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ و ل ما ي س أ ل العبد عنه يوم ا ل ق ي ا م ة من النعيم فيقول له أ ل م نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد وقال ابن مسعود رضي الله عنه النعيم ا ل أ م ن و ا ل ص ح ة وروي عنه مرفوعا وقال علي بن أ ب ي ط ل ح ة عن ابن عباس في قوله ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم قال النعيم ص ح ة ا ل أ ب د ا ن و ا ل أ س م ا ع و ا ل أ ب ص ا ر ي س أ ل الله ا ل ع ب ا د ة فيما استعملوها وهو أ ع ل م بذلك منهم وهو قوله تعالى إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا وخرج الطبراني من ر و ا ي ة أ ي و ب بن ع ت ب ة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إ ل ه إ ل ا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها م ئ ة أ ل ف ح س ن ة و ا ر ب ع ة وعشرون الف ح س ن ة فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله قال إ ن الرجل ل ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بالعمل لو وضع على جبل لاثقله فتقوم النعمه من نعم الله فتكاد أ ن تستنفذ ذلك كله ه الله إلا يتطاول أن ت ب ر ح م وروى ابن أ ب ي الدنيا ب إ س ن ا د فيه ضعف أ ي ض ا عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم ا ل ق ي ا م ة وبالحسنات والسيئات فيقول الله ل ن ع م ة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك له ح س ن ة إ ل ا ذهبت بها و ب إ س ن ا د ه عن وهب بن منبه قال عبد الله عابد خمسين عاما ف أ و ح ى الله عز وجل إ ل ي ه إ ن ي قد غفرت لك قال يا ربي وما تغفر لي ولم أ ذ ن ب ف أ ذ ن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل ي ثم سكن وقام ف أ ت ا ه ملك فشكا إ ل ي ه ما لقي من ضربان العرق فقال الملك إ ن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين س ن ة تعدل سكون ذا العرق وخرج مرفوعا رواية هرم القرشي الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان من بن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن جبريل أ خ ب ر ه أ ن عابدا عبد الله على ر أ س جبل في البحر خ م س م ا ئ ة ز ن ه ثم س أ ل ربه أ ن يقبضه وهو ساجد قال فنحن نمر عليه إ ذ ا هبطنا و إ ذ ا عرجنا ونجد في العلم أنه يبعث يوم أنه في يبعث القيامة العلم فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل أ د خ ل و ا عبدي ا ل ج ن ة برحمتي فيقول العبد يا رب ي بعملي ثلاث مرات ثم يقول الله ل ل م ل ا ئ ك ة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله فيجدون ن ع م ة البصر قد أ ح ا ط ت ب ع ب ا د ة خ م س م ا ئ ة س ن ة وبقيت نعم الجسد له فيقول أ د خ ل و ا عبد ا ل ن ا ر ف ي جبريل ر النار ر إلى النار فينادي ه ب ح م ك أ د خ ل ن ا ج ن ة برحمتك فيدخله انما ل ج ة قال جبريل إ ن ا ل أ ش ي ا ء برحمه الله يا محمد وسليمان بن هرم قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ وروى الخرائطي نظر بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم ا ل ق ي ا م ة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول للملائكه انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه فينظرون فيقولون ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه فيقول انظروا في عمله سيئه وصالحه عليه عمله بقدر نعمة من نعمك في سيئه فينظرون فيجدون ك ف ا ف ة فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمتي فيما بين ذلك والمقصود يحصونه وإن الله تعالى أنعم على عباده بما لا كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا على أنعم نعمة تحصوها أن وطلب منهم الشكر ورضي به منهم قال سليمان التيمي ان ل ت ي ي م إ الله أ ن ع م على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم م من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها كما من والنسائي بن ن الشكر بالاعتراف عليها داود الله ا خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد حديث غ عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قال حين يصبح اللهم ما أ ص ب ح بي من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أ د ى شكر ذلك اليوم ومن قالها حين يمسي حين قالها ليلته أدى شكر ليلته وفي رواية النسائي عن عبد الله بن عباس وخرج ف ي رواية و النساء الله عباس عن بن عبد الحاكم من حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من وما فندم الله أنها الله إلا الله شكرها يشكرها ذنبا إلا أن أذنب عند على عبد عبد عليه له قبل الله له كتب كتب مغفرته قبل أ ن يستغفره قال أ ب و عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب ي إ ن أ ن ا صليت فمن قبلك و إ ن أ ن ا تصدقت فمن قبلك و إ ن أ ن ا بلغت رسالتك فمن قبلك فكيف أشكرك ق ا ل الآن ش ك ر ت ن ي وعن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا رب ي كيف يستطيع آ د م أ ن يؤدي شكر ما صنعت إ ل ي ه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك و أ س ك ن ت ه جنتك و أ م ر ت ا ل م ل ا ئ ك ة فسجدوا له فقال يا موسى علم أ ن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته وعن أ ب ي الجلد قال ق ر أ ت في م س أ ل ة د ا و د أ ن ه قال أ ي ربي كيف لي أ ن أ ش ك ر ك و أ ن ا لا أ ص ل إ ل ى شكرك إ ل ا بنعمتك قال ف أ ت ا ه الوحي أ ن يا د ا و د أ ل ي س تعلم أ ن الذي بك من النعم مني قال بلى يا ربي قال ف إ ن ي أ ر ض ى بذلك منك شكرا قال و ق ر أ ت في م س أ ل ة موسى يا ربي كيف لي أ ن أ ش ك ر ك و أ ص غ ر ن ع م ة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله قال ف أ ت ا ه الوحي أ ن يا موسى ا ل آ ن شكرتني وقال قال قط الله ما الحمد لله بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة إ ل ا وجبت عليه ن ع م ة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك ا ل ن ع م ة جزاؤها أ ن يقول الحمد لله فجاءت ن ع م ة أ خ ر ى فلا تنفد نعماء الله ل ل الله على عبد النعمة فقال ه وقد روى مرفوعا حديث عبد الحمد ابن ماجة ما من أنس أنعم إ ل ا كان الذي أ ع ط ى أ ف ض ل مما أ خ ذ وروينا نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت حوشب ب عن ن أسماء يزيد مرفوعا أ ي ض ا وروي هذا عن الحسن البصري من قوله وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إ ل ي ه إني النعم فيها بأرض كثرت قد حتى لقد أ ش ف ق ت على أ ه ل ه ا من ضعف الشكر فكتب إ ل ي ه عمر إ ن ي قد كنت أ ر ا ك أ ع ل م بالله مما أ ن ت إ ن الله لم ينعم على عبد ن ع م ة فحمد الله عليها إ ل ا كان حمده أ ف ض ل من نعمه ل و كنت لا تعرف ذلك إ ل ا في كتاب الله المنزل قال الله تعالى ولقد آ ت ي ن ا داود وسليمان علما وقال الحمد ا لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الله و س ي ق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا حتى إ ذ ا جاءوها إ ل ى قوله وقالوا الحمد لله و أ ي ن ع م ة أ ف ض ل من دخول ا ل ج ن ة وقد ذكر ابن أ ب ي الدنيا في كتاب الشكر عن بعض العلماء أ ن ه صوب هذا القول أ ع ن ي قول من قال إ ن الحمد أ ف ض ل من النعم وعن ابن ع ي ي ن ة أ ن ه خ ط أ قائله قال ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب عز وجل ولكن الصواب فعل العبد أفضل فعل الرب من عز قول من صوب ه ف إ ن المراد بالنعم النعم ا ل د ن ي و ي ة ك ا ل ع ا ف ي ة والرزق و ا ل ص ح ة ودفع المكروه ونحو ذلك والحمد هو وكلاهما الدنيوية الدنيوية النعم الدينية وكلاهما نعمة من الله لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها النعم لكن على لشكر أفضل على من نعمة من نعمة نعمه من نعمه عبده عبده فإن النعم الدنيوية إ ن لم يقترن بها الشكر كانت ب ل ي ة كما قال أ ب و حازم كل ن ع م ة لا تقرب من الله فهي ب ل ي ة ف إ ذ ا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيويه ة بالحمد أو غ ي ر يحب المحامد ة ويرضى ع عبده أ ن ي أ ك ل ا ل أ ك ل ة فيحمده عليها ويشرب ا ل ش ر ب ة فيحمده عليها والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أ ه ل الجود والكرم أ ح ب إ ل ي ه م من أ م و ا ل ه م فهم يبذلونها طلبا للثناء والله عز وجل أكرم الأكرمين، عز أكرم و أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها وإن وهو وفلاحه وكماله ومن إلى كان من لكنه من كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم لكنه يحب ذلك محتاج عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه ومن فضله عليهم فضله فيه غير يحب حيث أنه نسب الحمد والشكر إ ل ي ه م و إ ن كان من أ ع ظ م نعمه عليهم وهذا كما أ ن ه أ ع ط ا ه م ما أ ع ط ا ه م من ا ل أ م و ا ل ثم استقرض منهم بعضه ومدحهم ب إ ع ط ا ئ ه والكل ملكه ومن فضله ه كرمه اقتضى ذلك ومن هنا لله ولكن ومن مرفوعا وموقوفا ذلك يعلم الأثر الذي الحمد معنى ن حمدا م اقتضى جاء يوافي ع ويكافئ مزيده ولنرجع ا ل آ ن إ ل ى تفسير حديث كل سلامه من الناس عليه ص د ق ة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني في يوم أيام الدنيا فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد يقالوا على عن الأعضاء عن أن ابن من فإن من الصدقة كما كل ذلك آدم قد مدة به هذه يوم صفين وكان م د ة أ ي ا م وعن مطلق الوقت كما في قوله أ ل ا يوم ي أ ت ي ه م ليس مصروفا عنهم وقد يكون ذلك ليلا ونهارا ف إ ذ ا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن أيام ابن من الدنيا هذه فيه وظاهر الصدقة الحديث على كل آدم يعيش يوم في يدل على أ ن هذا الشكر بهذه ا ل ص د ق ة واجب على المسلم كل يوم ولكن الشكر على درجتين إ ح د ا ه م ا واجب وهو أ ن ي أ ت ي بالواجبات ويجتنب ويكفي في منه النعم بد المحارمة فهذا لا بد منه. ويكفي في شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما خرجه أ ب و داود من حديث أ ب و ا ل أ س و د الدليلي قال كنا عند أ ب ي ذر فقال يصبح على كل سلاما من أ ح د ك م في كل يوم ص د ق ة فله بكل ص ل ا ة ص د ق ة وصيام ص د ق ة وحج ص د ق ة وتسبيح ص د ق ة وتكبير ص د ق ة وتحميد صدقه ة فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل أ ع م ا ل الصالحات قال يجزئ أ ح د ك م من ذلك ركعتا الضحى وقد تقدم في حديث أ ب ي موسى المخرج في الصحيحين فإن لم يفعل فليمسك فإنه يكفيه يفعل بالفرائض الصحيحين يدل شيئا يكون الشر وهذا لا الشر وإنما مجتمبا إذا قام لم له على للشر صدقة عن أنه أن من و ا المحارمة فإن أعظم الشر ج ت ت ن فإن ب أعظم ر ك ا ل ف ر ابو ئ ض ومن هنا قال ع المعاصي ض السلف الشكر ترك ق ا الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم ل على بعضهم بشيء أبو معصية من وذكر أن حازم الزاهد شكر الجوارح كلها و أ ن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ثم قال و أ م ا من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أ ع ض ا ئ ه فمثله كمثل رجل له كساء ف أ خ ذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر وقال وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير الرحمن العبد الله هذا أسلم لينظر عليه ذلك ليس عبد نعم بن بن بدنه زيد من في في شيء إ ل ا وفيه ن ع م ة من الله عز وجل حق على العبد أ ن يعمل بنعم ا ل اللاتي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته و ن ع م ة أ خ ر ى في الرزق حق عليه أ ن يعمل لله عز وجل فيما أ ن ع م عليه من الرزق في طاعته فمن عمل بهذا كان قد أ خ ذ بحزم الشكر و أ ص ل ه و ف ر ه و ر أ ى الحسن رجلا يتبختر ب في مشيته فقال لله في كل عضو منه ن ع م ة اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات يعمل بعد من أن وهو وهذه د ر ج ة السابقين المقربين وهي التي أ ر ش د إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي سبق ذكرها وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى قدمه ما فيقول حتى تتفطر تقدم تأخر قدماه عبدا أفلا السلف الصلاة ما وما شكورا وقال أكون من ذنبك بعض السلف لما قال الله عز وجل اعملوا آ ل داود ش ك ر ا لم ي أ ت ي عليهم س ا ع ة من ليل أ و نهار إ ل ا وفيهم مصل يصلي وهذا مع أ ن بعض هذه الاعمال أ ع م ل التي ذكرها النبي صلى الله ذكرها ل ل ي ه و س و ج ب إما ع ى إلى الأعيان كالمشه الصلاة عند من يرى وجوب ا ل ص ل ا ة في الجماعات في المساجد و إ م ا على ا ل ك ف ا ي ة ك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و إ غ ا ث ة الملهوف والعدل بين الناس إ م ا في الحكم بينهم أ و في ا ل إ ص ل ا ح حديث وقد روي من حديث عبد الله بن عمر عن النبي من بن عن الله ص ل ى ا ل ل عليه وسلم ه قال وقال أ ف ض ل ا ل ص د ق ة إ ص ل ا ح ذات البين وهذه ا ل أ ن و ا ع التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ص د ق ة منها ما نفعه متعد ك ا ل إ ص ل ا ح و إ ع ا ن ة الرجل على دابته يحمله عليها أ و يرفع متاعه عليها و ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ويدخل فيها السلام وتشميت العاطس و إ ز ا ل ة ا ل أ ذ ى عن الطريق و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن ا ل ن خ ا م ة في المسجد و إ ع ا ن ة ذي ا ل ح ا ج ة الملهوف و إ س م ا ع ا ل أ ص م